طيب بسم الله وصلاة السلام على صليت الله عليه وسلم هذه قراءه في تفسير الكريم الرحمن تفسير كلام المنان للشيخ ناصر سعدي رحمه الله تعالى نعم <تصفيق>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 كان لكل لا. يواجروا يواجروا من إذا أنا ما أقول في أن يجيبوا عنك شيئا إذا كان تبعي متجدا. إلا أن بعضهم قال إذا بعد أن أخذت الأمور منك على واحد منهما. إذا كنت حيّر أو أن العدو أو الشريك ثم الماء هو المغطى. او يكون عن طول يعني مصروب رجل مصروب يعمل إيه؟ او يكون أو يكون او مصور عن ومن معنى صحيح المعنى اللي ركز عليه الشيخ سعد رحمه الله تعالى ولله المشرق والمغرب وينما تولوا فثم وجه الله فقد يحتاج محتاج يقول طيب خلاص المساله مش بتسال إيه ايه قبله نتوجه اليها هنا أو نتوجه إلى هنا حيثما كنا فلوجه حيثما كنا فثم وجه سبحانه وتعالى ولا يلزم بالانسان بال ايه يتوجه لقبله بعينيها ويكون التوجه للقبل على وجه الاستحباب لا على وجه الوجود فشوف الشيخ هنا رحمه الله تعالى يركب على معنى عظيم ولهذا احنا دايما نقول ان الشيخ عنده من المعاني الثلاثية والله ما نتجده في غير من الكثفاتية شوف يقول ايه فإما يكون العبد فيها معذورا او مأمورا حينئذ انت معجوز اذا كنت معذورا او ايه أو مأمورا فأنت معبوح فأنت معجوب لأنك في كل سلحانتين ممتفل لكن لما تتوجه إلى غير القله من غير عذر أو أمر فأنت معاد عاصر فلما مثلا إنسان في حال الصحة عدم جير عذر نقول يجب أنك أنت تتوجه إلى قبل لأنك مأمور التواجه الى القبل الى الكعب لكن لما تكون معضوك انسان في سفر فتتوجه بيه راحله لك لك الشارع في هذا او الانسان مريض في مكان كائن على السرير لا يستطيع توجه القبل صل فانت معضوك او مصروك انت الله العافية صل فانت معضوك هذا العوض من من اللي دي لقصتك فيه الشارع يبقى انت وانساسروا بحال العقل وممتثل حال الارض لهذا فانت محجوب وعليك نزل الايه والله المشرق والمغرب فإنما تولوا حيث امتثلتم فالام وجه الله انما تتولى حيث انقطع الامتثال لا انت اسف وصلاتك باطله لهذا العلماء فرق بين صواب الحضر ولزوم القبلة في هذا والصفر وهو التحري اذا كانت صلاه صريحه تتحرى فلو تبين خطاك بعد الصلاه فانسى ان شاء الله يعني معذور ولا شيء عليك اما النافله لا ولو عرفت ان هذا الى غير القله فصلي فإن الرخصه في النافله في السفر جارية يبقى بقى المعنى اللي ركب على الشيخ يقول فأينما تولوا يعني وجهكم من جهات اذا كان توليكم اياها في امر ثم قال اما ان يكون العبد فيها معذورا او امورا طبعا هذا مش بس في القبل يا يعني الكلام ده يسطع قاعده في كل حاجه في كل شيء ان الآن صلي الجمعه صلاه الجمعه ما مو في لصلاه الجمعه ولو صليت الظهر في بيتك فانت تاثم بتضييعك الجمعه لكن إنسان مريض يصلي الظهر هناك مأجور على صلاة الظهر وأنت اسف لو صليت الظهر بجواري فأنت اسف ولو صليت به جماعة فأنت اسف ليه؟ هذا معظور فيؤجر وأنت غير معذور فتؤمر لذا الإنسان لو ترك الأمر برخصة وعذر نص عليه الشارع فهو مأجور ما ينظر بقى الى جهه المعارضة هنا إنه ما عملش الأمر نعم فما عملش الأمر إعراضا وعنادة ولا عذرا إعراضا وعنادة لكن عذرا يبقى مأجور إذا مرض العرض أو سافر كتب له ما كان يفعله إيه صحيحا نقله يبقى المريض دلوقتي بيصلي في بيته بتصلي في المسجد وهو زي اجره بالظبط زي اجره بالظبط المرأة لما بين فهي لا تصلي طيب مأذورة آتمة لا إذا طهرت وجرى عليها الصلاه لأنها أصبحت مأمور يبقى في حالكم هي مأموركم في حالة حيضة هي مأموركم وفي كتا الحالتين فإنها آه تمثل تمثل أمر الله سبحانه وتعالى بقاعده غايه الأهمية اذا أصف عندنا الأمر واذا امر الشارع بشيء وجب تنفيذه وتطبيقه وتطبيقوامتثاله ولا ينبغي للانسان ان يعرض عن الامر او ان يخوك الا لعذر والا كان ايه والا كان عذره ولهذا النوى رحمه الله على يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يفعله صلحا مقيما او في جميلا جدا جدا قال طيب الله يقول النبي يقول اذا مرض العبد او سافر كتب لو ما كان يفعله صحيحاً مقيمة طب المرأة الحاضر حينما تطرق الصلاة في حيضة لماذا لا تؤجر على الصلاه ليه ما يكتب لهاش الخمس فيام والسبع هي غير لكن لماذا لا يكتب لها طب نتاب لماذا لا يكتب أحسن, أحسن لان العكس اذا مرض او سافر كتب له مكان لان عنده النيه ود لو قام من الليل لكنه منع السفر من هذا الانشغال بالطريق وكذا ود لو صام وكان وك هذا عادته كمن عكسه وعنده نيه صوم اثنين وخمين وظل على هذا عشرين سنة خمسة وعشرين سنة ثم أصيب بمرض بكليتين فأصبح يقضل الكلى عفل الله وإياكم فهذا الرجل يحسر سبحان الله لو كان عندي صشحة وكان عندي كذا لا حزين على هذه الايام فهذا يؤجر لكن المرأة ليست لها نية إذ ليست بالصلاه بالصلاة في هذا فهي لم يتمه وهم يحصل لها نية فالذي يرجع في مرض وغفر هو الذي كان له عمل يداوم عليه وعند نية الاتصال إنما المرأة يدوى أصلاً ألا تصير في المحل يعني المعروف مثل المرأة تقولك ربنا استاذ كده وكمل رمضان إيه؟ يعني من غير شيء وهي ناوية من الآخر ناوية من الآخر إذا جاءت خير بتفتر يبقى فرق بين اللي ناوي يداول والذي عنده والذي عنده إيه؟ انقطاع في هذا فذي في غاية الأهلية وهو مسألة يعني القيام بتنفيذ الأوامر إلا من عضو لكن يجي الواحد يخرج عن هذه الأوامر ويستدل بحال المعبور لا ولله المشرق والمغرب فإنما توله فتم وجه الله ليس فيه إباحك او ليس فيه تخيير للعبد أن يتوجه أو لا يتوجه فحيثما حيثما كنتم فولوا وجوهكم لا نحن مأمرون بأن نتوجه إلى الخذ هذا في الحضر في الفريضة والنفلة وفي السفر في الفريضة ولهذا نتحرك أما النفلة يرخص حيثما كنا نعم فيتوجهنا في الحضر لعذر كصب كمرض كغير ذلك لعذر الى غير القبله فنحن نفعل هذا بمتشان الله تبارك وتعالى. شوف الكلام، أنا ما ما فتح الشفرة، موت عرب النبي على ايه على بيان معنى أقصده، بيان معنى أقصده. في ذات قوس على وجه الله. وهذا قلما النبي إليه إلا أصحابه التفسير الثلاثي الأثري، وإلا فإنتاجت في هذا الموضع تخبطة عند أكثر المفسرين. فرحم الله هذا الرجل الحقيقة يعني من وضع هذه المعاني الفرحية في هذا التفسير المبارك ولهذا فعلا هذا التفسير جدير أن يدرس وأن يدرس وأن يعني في المساجد وأن يجتمع عليه الإخوة يعني في معاني سهلة بسيطة لكنها في غاية العمق في غاية العمق لكن تحتاج أنك انت فإن تستخدم هذا الشيء وأنت تقرأ تقوله زي بعضه لا يعني خليك ملتبا يقرأ شيخ كلامه قلنا يخلو من القواعد وقلنا يخلو من تنبيهات فلسفية سنيات عند المعاملة المحتاج إلى ذلك فسمى وجه الله في ذات الوجه لو سبحانه وتعالى وصفته ذاتية خبرية فصفات الذاتية على قسمين ذاتية معنوية زي القدره وزي العلم وزي الرحمة وزي كذا وصفات ذاتياته الخبرية وهذه التي مضروها على الخبر التي مسمىها بالنسبة لنا أضعاض وأجبر بالنسبة لنا لا بالنسبة لله بالنسبة لنا الوجه اليدان العينان القدم الأصابع كل هذه الصفات ذاتية خبرية ذاتيه خبريه يعني لا تعرف بالعقل انما مصدرها مصدر من المعرفة بها النص لكن القدره العقل والنص العقل يقول هل يكون هناك اله صالح عاجزا لا يمكن يكون اله عاجز ولا يمكن يكون مثلا الاله جاهلا فهذا يثبت به صفاته الزباتية المعنوية تثبت بالنص والعقل لكن هل ممكن نقول مستحيل أن يكون إله بلا عينيه؟ ما نقدرش أن مستحيل يكون إله بلا أصابع ما نقدرش أن ننتده إنما أثبتنا الأصابع بالنص، مش بالعقل أبدا لكذا سمعت في فرضة خبرية من أجل هذا لما نجد نصف بالصفة ونصفات الزباتية الخبرية نتوقف يثبتها على النص ولا نتجاوز تحت دعوة النزوم يلفل فلما نيجي نثبت الأطابع لله ما نقول شي نثبت الأظافر ليه؟ نقول أصل لله من إثبات الأطابع إثبات الأعزاب لا ما ينفعش أقولك ما ينفعش من لازم إثبات الأطفال اثبات الأطفال عندي مين؟ الخالق أو المخلوق؟ المخلوق وهذا الخالق المخلوق ليس كمس شيء ما نستمعه البصير من لازم إثبات الحينيين؟ إن إحنا, إحنا نجب تبقى إيه؟ الأشهار والأهداف وكذا لا واحد يقول لك وفي أن نجب نقول له هذا المخلوق في المخلوق طلب الخالق تقصد؟ ميت ولهذا لما عطلوا صفات الباري عطلوها من هذا الوجه قال لك احنا ما نثبتش الأصابع ليه؟ اثبات إثبات الأصابع ويقضي إثبات الراحة راحة اليزين ويقضي إثبات كذا وكذا وهذه يقضي مشافات المصروق وعليه فلا نثبت الأصابع لهذا. من مين لعلمكم اللازم هذا؟ مين لعلمكم هذا اللازم؟ الصاغور الذي بيه عطلتهم استفاد هذه مين اللي قال لكم من لي إثبات الصفة الخالقة أن يماتي المخلوق ماذا؟ إثبتوا على وجه لا يماتي المخلوق عشان كده الشيخ بمثلات السفرنية في أول السفرنية لما عند نص إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى ودي معاني يا أخوان لازم اللي سامها بذكرة ودي تحتاج الحقيقة إلى عمر حتى تفهم لما جا يثبت الشيخ الأصابع من خديثه آه مسلم إن الله سبحانه وتعالى خلق على إصره وخلق الأرض على إصره وكذا قال وفي كتباته إيه خمسة اصابع لله سبحانه وتعالى كويس لكن هل نقول يصح صحبا نقول مجموع الأصابع لله خمسه ولا إحنا بإذن في فرق إن احنا إحنا على مجموع الاصابع خمسة وفي فرق وبين ان احنا نثبت خمس اصابع فنحن نثبت خمس الأصابع لانه النص ورد بايه في خمسه لكن اصابع الله خمسه نقول الله عارف ما عندنا نص والنص اهو الاصابع نقول هذا النص في ايه في التحديد ولا النص في الاثبات في الاثبات بس هنثبت لله سبحانه وتعالى خمسه اصابع لكن لا نقول ان اصابع الله خلقه يبقى احنا نقص علم الاستفاضه اللي هي الخبريه بالذات نقص عند الايه نقش عند النص ولا نتجاوز فنثبت لله اتحاد عله هل لله اثبات الوجه ان احنا نثبت امسن اذ نثبت مثلا ثمن نثبت مثلا صبو غير حاشا لا نقل هذا من لازم إثبات الوجه نقول لا نفس فضل ذاتية الخبرية نتوقف عند الإيه نتوقف عند النص نعم فرحم الله شيخ سعدي نعم على هذه المعاني الحقيقة والرهاب تعالى وانكم الرسول للأسفلات العظيمة وانكم عليكم يعني هذا التكفير ده اللي احنا نأخذه ولا نعود بأن نقول أصل موسى وعطريط موسى ومدد موسى واخذ بالك وهذه كله الله أحد الله سمت انظر إلى هذه يعني الأحذية المتكاملة فهذا يضين ما في الكون الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى ويستجب أن نتصر إيه المأسوب؟ مات الكون الماه حقيقة واحدة وحده وحقيقه وجود الله سبحانه وتعالى هل ده اتحاد ولا ولا مش اتحاد ولا حلول هو بيتبع المركب الايه بالملؤه نوع ونسال اهل العلم وعايزين لغه علميه تميز ده ايه المراد هنا طب يا ترى كان قصده بس الراجل كان كويس ده الراجل كان نحش الراجل مش عارف كان قصده كده ده را... لا انت عاوز تشرب المعاني السلفيه بلا كدر ايه خد ال... الكوب الماء وخدمانك محلل مئة بالمئة هتروح ليه للكبر والعطار تروح ليه تروح التهب والتمير والتنحي ده والجب ده وتود ده والسيب ده خد التفاسير اللي هي تفاسير الأطرق تفاسير الأطرق ابن كثير ابن جرير جميل آئل بغاوي تفاسير رخص ورخصتك المعاني اللي في كل هديه التفاسير بلا توسع دي لا توسع إنما آآ آآ آآ القوضة الإيطالي تفسير السعدي هذا يقولك دي تفسير نساء البيوت يعني يجيه اللي في البيوت يتقوها يعملون مش... وهذه مشكلة إنه لا ل... يقول هذا ما قرأ تفسير السعدي ولو قرأ تفسير وقف عليه ما نقص نحن على هذه المعاني للصبح من هذا التفسير في معاني تنظر أن تجدها في إيه في يعني نعم لكن عليه لكن طبعا عندنا معروفه انه لا يكون تشهير عن ايه عن تكسير كل تفسير في فوائد وكذا لكن هذا يكون في تفسير نعم الله بسم الله ولن نطيع ثم كل من اليوم قانوني الذين تنواص والراقد اذا ان شاء الله امر من يجب التزام لا لهم في فكان حيث هم تصاوا ولا تسمون والكل من قال ذلك يتخذوا ضواهم ولا لا ان لا سلامه للمجالات وسلام بناء غير قابل وَتَعَالَ عَلَى الله أطلع. أطلع مَا أَشْلَمَ رَبِّكَ عَلَيْهِ وَعَلْهَهُ وَوَرْضَوْمُ مَعَلَى مَا أَشْلَمْ الله شوف يعني ما أحلم ربي اي والله ما أحلم ربي الله لو يمت إليك واحد شيئا ليس يليق بك ولاه من صفاتك مع جواب أن يرد عليك وقدرت عليه لم تقم لو قال واحد انت يا شيخ المصلي انت حرام صاحبك لكن انسان يعني مستقيم انسان لا يتصور فيك هذا لكن انت كشف محشل لغوب هذا ام لا محشل لغوب هذا ان كان صريح انت مستقيم وكويس وهذا وهذا يمنعك لكن ممكن يريد احتمال ولو واحد في مين يرد هذا عليه لكن لما هذا تنفي مع استقامتك قلت لأ أنا مشكوتش هو بتكلم في مين هو التممين وتمع حاج أنا أعيد على مقهى ولا أعيد على كده ابدا لن أعطو عنه ولو تمكنت منه من فكيف بانتقاصي من لا يقبل ابدا ورود هذا ان يوصف بالنقائص وقال اتخذ الله ولدا هل احتمال واحد على مليار ان يكون لله سبحانه وتعالى ولد؟ هذا ابدا وهو خالق خالق هذا الانسان وقادر أن يتكلم بهذا او ان يجعله عبره يوما يتكلم بهذا لكن ربك يحلم والذين قالوا لنا ولا ولعزها لكم أعلهبا الذين قالوا اتخذ الله ولدا حلم الله عليهم حتى صاروا مسلمين مؤمنين سبحان الله يعني شوف ما أحلم ربي وما اعطره لخلقه سبحانه وتعالى ان الله فقير يقولون كذا يد الله مغلولا والله لو قيل عنك انك بخيل وورد واحد قال لك يا فلان بيقول ان انت بخيل لا ذلك في قلب ولو جاءوا قيل على يديك ستمنعه يقول علي انا أنا بخيل مع انك محل لورود هذا ممكن تكون بخيل ايه المانع يتوقع قد يرد هذا وهذا فارق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل علم واسع سبحانه <تصفيق> وطلقين وطلقين وطلقين وطلقين وطلقين على شوف سبحان الله شوف وهذا من شلم الله سبحانه وتعالى ما أهمنا القول إنما ذكر القول وكان الله سبحانه وتعالى وربك قادر على أن يخفف بصاحبه ثاني القول ونجعله عبره لكن الله يحشر فلم يفعل به ذلك وثانيا يبين الله سبحانه وتعالى إعباره للخلق أنه متلقى صاحبة ولا وليس نحن يبين عليهم ليس له وليس سبحان الله اليوم لو مثلا قد يسائل ثم يطالب منك أن تباتع لا أنا ما دفعش. هذا الأمر أكثر من ان تباتع أدفع إيه علم مش حاملة ولو مثلا أنا مش جهني مثلا يعني هل يقف مناجح حتى احتج الان ان الاداب لست تهميا او لست صوفيا مثلا لكن سبحان الله مع هذا يبين الله سبحانه وتعالى برهان على انه ليس له ولد سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه بل ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض والى قضى امرنا فانما يقول له كن فيه طيب لو قال قائل فما نقول في قول سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولزل فأنا أول العابدين أليس هذا فيه بيان لاحتمال إيراد هذا أفضل عن الله إن كان فسأكون أول عابد فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين انه لو كان سيكون أليس هذا على ممكن يرد هذا ويحتمل هذا فبما نجيب م? أيوة ماشي سخوة الانتساب إذا وقف هل يمكن أن يقع يقولون هنا في الم... في في في الشرط لا يلزم منه في اللغة في أن يقع المشروع قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول عابد هذا من باب تنزيل والإقوامات الحجه وإلا فلا يقع هذا كما قال سبحانه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين الشك لا يتطرق لأصل فالشرط في اللغة لا ينزم منه وقوع المشروط ليس حتما أن يقع المشروط لا المشروف لا قد يقع وقد لا يقع وقد أدل في الأدلة على أن هذا لا يقع أبداً وعليني فحينما نطرأ القولة بي سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد ولن يكون فأنا أول العابدين فلا بالتنزل مع القصر لا من باب احتمال هذا لأن هذا لا يتزمن وقوع المشروف فيكون في شك ولم يكون نعم انهم مر من تضرات والراقي الذين يمرون في ان طلب صحيح طلب وهم قد لم يحضروا احد لتفيل فاذا كان اليكم كل في احالكم نقول في الله تعالى الغالب فدعنا عن ليست كل لو صفة كمال في المخلوق تكون في الخارج أو في الخليق تكون في المخلوق. ففي الكمال عندنا صعيدة هي القياس الأول أن الكمال في المخلوق من بابي أول يقول في الله سبحانه على كمال لكن هذا ليس على إطلاق. فهناك صفات هي كمال في الخالق وليس كمال في المخلوق وهي كمال في المخلوق وليس كمال كالنوم في المخلوق فالنوم كمان ولهذا إذا ما نام الانسان ولك مريض ده مريض الفجاه ياخد دواء وينام فالنوم واحد ينام كويس ياكل كويس يشرب كويس ده معناه كمان في حق المخلوق لكن في حق الخالق النوم الاكل الشرب الكبريات في حق الخالق كمال في حق المخلوق لا يبقى نراحب هذا الولد في حق المخلوق يعني كمال لأن هذا كمال لأنه يساعد والده ويقول مثلا صاحب عزوه وكذا وكذا لكن العقيم يروح لأطباء ولا تشعر إيه ولو جي واحد مثلا يتزوج امرأة ومثلا بعد ما تزوج الأولى ومعروف أن هذا رجل يعني عقيم وإن ما عند إنجابه كذا ويجي يتزوج امرأة أخرى وعارفة عاد عنه وقولك مشان مشان هنجوز مش ما بيخليش لكن فوق نجلة الخالق نقص لأنه كماله في المخلوق حيث إنه يصد نقصا فيه كمال عندي الولد كمال عندي ليس لإذا أنا مثلا بتكبر صني مين لا يراني مين لا يسد مثلا يعني عجزي وهذا الولد فاكمل انا بما حصل لنقص بولد فهل الخالق سبحانه وتعالى يحتاج الى ولد ليكمل عنه عنده نقص نقص سبحانه ابدا بل هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق سيكون الولد بالنسبه له نقصا سبحانه وتعالى فمن طاعه المولى هذا في في وهو العام هذا مخلوقات بشر حيوان سموات أرض كل هذا مسخر لعلي سبحانه وتعالى كل له قنوت وقنوت الخاص وهو العباد وقنوت أخص من هذا وهو ما ورد مثلاً في النص كالقنوت بمعنى خشوع كالقنوت بمعنى طول الصلاة أفضل الصلاة طول القنوت كالقنوت بمعنى الدعاء كقنوة الوس هذه معاني خاصة متفرعة عن المعنى الثلاث وهو العباد قنوة مع العبادة دخلت أخط منه أن ينزل هذا المصطلح على عبادات مخصوصة وأحوال مخصوصة يقارب <تصفيق> مما على وجه قد اثقل مما وحكمهما على غيره زائد له واذا صلى امر المختلف انما يكون له ممكن فيكون فلا يستعصي عليه ولا يلزم منه كن فيكون اذا اراد الله سبحانه وتعالى شيئا هذا في اثبات الاراده الى سبحانه وتعالى وفي اثبات ايضا الكلام له عز وجل ان الاوابه تكون بايه بقول كن ولهذا قال احمد رحمه الله تعالى فلو كانت فلو كان القران مخلوقا لكانت كن مخلوقه فالمخلوق مخلوق مخلوق ازاي انما هو إذا الله شيء قال له كن فايه فكان